بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليرفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته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 ان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ضا وساءت مصيرا ولله جهود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزر وتوقر تسبحوه بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينقذ على نفسه ومن أوفى بما عهدى Sesudahnya, akan diberikan kepada mereka pahala yang besar. Mereka akan berkata, "Mereka yang tertinggal فَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ لَكُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ضَنَّ ظَنَّ السوء وكنتم قوما رسول فاننا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يوفي لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله 124. طلقتم إلى مغارمة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يمدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل 125. أسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يخفهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ملي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا تكونوا الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنة تجري. الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعد الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وقف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْرُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحَلًّا وَلَوْ عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وَكَانُوا أَحَبَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَةَ بِالْحَقِّ لَتَدُخُرُ مَالَ مَسِدِ الْحَرَامِ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ إِنَّهُ الصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسولهم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شيدا محمد رسول وَالَّذِينَ مَعْهُمْ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُ مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازروا فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجل